أشهد壹ل، أما امرأة أتقن كلّة اللعقة إلا أنت واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتضلت أشهد بأن أمرأة أتقن كلّا واحتملت حماقة عشرة أعوام كما احتميت واستبرت على جنوني مثل ما صبرت وقلمت أغافري ورتبت دفاتري، وأدخلتني روضة الأخطان إلا, إلا, إلا, إلا, إلا أنت اشهد أشهد أن تجتاحني في لحظات العشق كزلازل أشهد أن المرأة تجتاحني في لحظات العشق كزلازل تحرقني تغرقني تشعلني تطفئني تكسرني نصفي nil kan al-hilal tahtan nafsi atwanah tilan wa ajmal atilan يا مراتا أعطتني الحب بمنتهى الحضارة وحارتني مثلما تحاورني في ثارة يا مراتا أعطتني الحب بمنتهى الحضارة وحارتني حاور انتفار تطيرك الحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت تخرجك العصف من حقيبتي إذا أنا سفر تطيرك الحمامة البيضاء في فكري إذا فكرت مسحور من حقيبتنا سفر تلبسني كمعطف عليها تلبسني كمعطف عليها الصيف والشتاء أية وشفافة هيأت البهيئة دائمة الطفولة أشهد الأمرأة على محيط خصرها تجتمع العصور وألف ألف كوكا من يدور أشهد الأم على محيط خصرها تجتمع العصور وألف ألف كوكام تدور